بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد